124. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم 125. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضون متكهين عليها متقابلين يطوف عليهم ملذان مخلدون بأكواب وأباريق وتأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون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 وَضُِْدُودَ وَمَا إِ سكوبَ وَفكِهَةٍ كَثَِ لا مَقَطوعتِ وَلَ مَّوعى وَفُرشَّ الررفوعى إِ أَن شَأْنَّهُ إ شَ فَجَعلنهُ أَبَكَارَ عربَ 126. لأصحاب اليمين مِنَ ثلة من الأولين 128. وثلة من الآخرين 129. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال 120. بل ذلك مطرفي وكانوا يصرون على الحنف العضين وكانوا يقولون اذا متنا وكننا ترابا وعظاما انا لنا لم جعونَ إلَ مقات يَوْ مِل ثمَُّ إِكُمْ أَهَ الظَّلونَمُكَذذبُون لكنونَ مِن شَجر مِن زَُّون فَن لِمونونَ منِنْه البُطوم فَشَبونَ عَلَيْهِ مِن الحمم فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَامِمِينَ هذا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَ أَنُّبَدّلَ أن أَنْثَلَكُمْ وَنُشئكُمْ فِي ماَا لا تَعللَمُون وَلََدْ عَلْ تمشأتَ الْأُول فَلَْلا تَذَكَّرُون أَفَرعيْتُم مَا تَحرفُون أَنْ تُْ تَزْرَعونهُ عَ نَّحْنُ الزَّارِعون لَْ نَشَاءُ لَ جَعلَّهُحطمَ فَغَلْطُم تَفَكَّون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزنين نحن المنزلون لو نشاء جعلناه مجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون 117. أن شأتم شجرتها أم نحن المنشئون 118. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين 119. فسبح باسم ربك العظيم 110. فلا أقسم بمواقع النجوم 111. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 112. 119. في كتاب مكنون 110. لا يمسه إلا المطهرون 111. تنزيل من رب العالمين 112. أفبهذا الحبيث أنتم مدهمون 113. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 114. فلولا إذا بلغت 117. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 118. فلولا إن كنتم غير مدينين 119. فرجعونها إن كنتم صادقين 110. فأما إن كان من المقربين 111. فروح ورحان وجنة نعيم 112. وأما إن 119. فسلام لك من أصحاب اليمين 110. وأما إن كان من المكذبين الضالين 111. فنزل من حميم 112. وتصلية جحيم 113. هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظمين